إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا ثواثون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 إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء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 ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعي كحذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرك يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم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 فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا, وادعوا شهداء تكن ر التي وقودها الناس والحجارة عِدَّة لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَن لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا, كلما رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمْرَةِ كونا من قبل واتو به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره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 ما استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من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 وقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قال وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم امئذهم باسماء لما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب الثماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائق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 فأذلهم الشيطان عنها فيخرجهما مما كان فيه وكلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إِنَّهُ هُوَ التواب الرحيم قُلْنَا اهْبِطُوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مني هدى فَمَنِ اتَّبَعَ فَالَّذِينَ تَبِعُوا هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أتأمرون الناس بالبر وتنتون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم وأنتم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 وَإِذْ فَرَطْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَمْجَينَكُمْ وَغَرَقُنَا أَلَتِّ الْعَونَ وَأَتُونَ تَظْلُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْضَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَسْتَخَذْتُمُ الْعِدْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَتُونَ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ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 موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم البن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِمَّا كُنَّا نَخْلُو هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخِلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا, وقولوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ فَطَيِّبٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَسَلَامٌ دَامُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استثقى موسى لقومه فكل نضرب بعصاق الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا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 وقلها وقصتها وفهمها وفهمها وعدتها ودخلها قال أتستبدلون الذي هو أدناه بالذي هو قييل إهبطوا من صراط فإن لكم ما تألكم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباب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 صالحون ائمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا سلم هم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَاذْكُرُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ فَإِنْ لَوْلاَ صَبْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا ثارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع اللون تسر الناغرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن الحرث مثلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نأسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكنوا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم ختت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 ثيّثونهم بما فتح الله عليكم ليُحاججكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُ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 فَوَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْكَرُوا الْفَضْلَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن بريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما أنتكم مستكبرون ففريق كذبتون وفريق تقتلون وقلوا قلوبنا قل بل عنهم الله بكفرهم فقل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما بعهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بِسَمَ اشْتَرَوْا بِهِ أَفُسَمُ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَيْ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأْوُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَلَى إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَفْتُمْ الْعَهْدَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ سُلَالَى آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئث ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرصا Aztán ولقد علموا لمن اشتراه مَا له في الآفرة من خلاق ولبئث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من علم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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننفق من آية أو ننفها نأت بخير منها أو مثلها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 لهم أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود, لي وقالت اليهود ليست نصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتدونون الكتابا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم بمن منع متاجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولاً كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذي ولهم في الآشرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم ودهم اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِي قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك من حق بشيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن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 كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يدال عهد الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاا وَاهذ إلَ إِ راهمَ وَإزم عن طَح رذَث ل الطَِّكينَ وَعَك فينَ قَالَ عذَ رهمُ رَبّد عَهذذَلَذََّ مِنَ وَرزق هلَم مِنَ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ومئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا سَلَكَ وَالِيْنَا مَلَائِكَنَ كَلاَ وَتُب عَلَيْنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَرَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويزكيهم إن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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا يَعْمَلُونَ إِلَّا لِيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا يَعْمَلُونَ إِلَّا لِيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا يَعْمَلُونَ إِلَّا لِيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا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 ما كان من المشركين قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى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 سبقت الله ومن أحسن من الله صبرته ونحن له عادلون قل أتحال دونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تف كالوهودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك ودخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّا يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ وَإِن كَانَ سَلَكَ ذِي رَتَّنٍ إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ حَوَّلَ وَجْهَكَ فَمُلِئْتَ مِنَ الْغَيْظِ فَنظِرْ وَلَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنكُمُ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنَّهُمْ لَمُلَاقُونَ إِيَّاهُ فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وجهك فِي قبلة تَرْضَاهَا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كُنْتُمْ فولوا وَإِنَّ الَّذِينَ غَدُوا بِالْكِتَابِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَنَظَرُوا إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ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 ك إذا لمن الظالمين الذين الْكِتَابَ الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم فلا تخشهم واخشوني وليتم من نعمتي عليكم ولعلكم تستدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم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 اتْلُ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَبِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ أَن تُطَوَّفَ بِهِ مَا مَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بين فِتَنَ كِتَابَ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة وَالنَّاسِ أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا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 السماء من ماءٍ فأحيا فاحيَّ به الأرض بعد بُوتها وابتَفِيها من كل ذَابَةٍ وتصْرِي في الرياح.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 إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كَمَا كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم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 إلا دعاء ونداء صنب بصم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباك ما رزقناكم واشكروا لله إن كن تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على حبهذ والقرب واليتبا والمساكين وبن السبيل والسائرين وخير قابا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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفي له من أكيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ك تغشى فم من ربك ورحمة فما نعتك بعد ذلك فله عداد أليم ولكن في القصاص حياة يقول الألباد لعلك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 أياما معجودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيكونه فدية طعام مثكين فمن تطوع خيرا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 هرف اليسن، ومن كان مريضا أو على تفريغ فعذت من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما أذنكم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبون لَكُمْ لَيْلَةُ صِيَامٍ وَلَفْتُ إِلَى نِكَاحِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا فَلَا تَبَاشِرُوا وَبِتْهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوا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 وَأَتِمُّ الْحَدَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحَصِّرْتُنَّ فَمَنْ أَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَذْلُوَ الْهَدِي مَحِلًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَمْرُ اللَّهِ فَفِضِّيَةٌ مِن, رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيثر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وثبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة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 الحج فلا وَلَا ولا فسوق ولا جdale في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وما تفعلون من خير يعلمه الله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 وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَسْقِطُوا مِن حَيْثُ أَسْفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 حسلت و في الأسرة حسلت و قنا علاب النار هؤلاءك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودة فَمَنْ تَأَذَّى فِي يَوْمِ الْفَلاَءِ إِسْمَاعِلِهِ وَمَنْ تَأْخَذَ فَلاَ إِسْمَاعِلِهِ لِمَنْ التَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ عَلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ لِتُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْلِمُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُدُ الْخِصَامِ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 ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات السيطان إنه لكم عدو وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتي الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الغمور فَالْبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ زُوِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْفَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَاهْدِ الْلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ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 يُلْفُونَ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَى يُنْزَلُ السَّكِينَةُ قُلْ إِنَّ السَّكِينَةَ اللَّهُ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويفألونك عن اليتاماك الإصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفتد من المصلح ولو شاء فأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنات خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير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 فاعتذلوا النساء في البحيط ولا تقربوهن حتى يطهب فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء أرسل لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كروء ولا يحل لهن أيكتم ما خلف الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبروؤلتهن أحق برده ذلك إن أرادوا إصلاحا ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن دمعروف أو تسريح ديحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا يقي ما الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا دنا عليهما في ما افترس به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يترجعا إن ظننا أن يقيم ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأنفكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنفكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنفروا والحكمة يعنكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء ماء فبلغنا جلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أذوادهن لا ترى ضل بينه المعروف، ذلك يعوض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم. لا تهونن لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار. والدة تولدها، ولا مولود له بولد، وعلى الورث مثل ذلك. فإن أرى فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واستقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصور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 الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم في ما عرضت به من خطبة نساء أو أكلات في أفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن يُرَوْنَ إِنَّ انْتَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا قَوْلَكُم تَسْتَخِفُّ بِهِ يَا لَنُغَلِّ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحفدين وإن طلقتم وَنَقضَ فَرْضُهُمْ لَهُ نَسْلِيذَةً فَنَصْحُما فَرْضُ فَنَصْحُما فَرْضُ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ يَنْقُضُ نِكَاحٌ وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَن والفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانفين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمر فَالْكُرُوْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْعُوْنَ أَزْوَادَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَادِهِمْ مَتَىٰ عَنْ إِلَى الْحَوْلِ وَيَرَى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 الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملائكة تنذر إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبيه لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عثعتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا هُوَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ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 قَالَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَهُ فَتَاءً بِيَدِهِ شربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا غليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولما درزوا لجالو توجلوا دلهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا و الكافرين فهدموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضه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 البينات ولكن يختلفوا ولكن يختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يفعل ما يريده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال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 العظام كيف نقصها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي علمني كيف تحيي الموت قال قَالَ لم تؤمن قال بلى ولكن لي يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصبرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع فِي في كل سنبلة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 الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِغَيْرِ مَغْرَمٍ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَثِيرَةِ النَّخْلِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا Allah والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما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 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكثر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعسف في وَمِنْ سِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون اللبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن فما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحر ومن الربا فمن جاءه موعوة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب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 عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من يفرح وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما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 يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسن سنكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 اِلَّا اَنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ إِنْ تَوْلُوا إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَلُومُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجره ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون كدارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الله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 وَأَنْتُمْ بِالْمَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ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 قابلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف عنا لنا مولانا فان وانصرنا على القوم الكافرين